اللباس تجري عليه ا ل أ ح ك ا م الخمسه ما ا ل أ ح ك ا م ا ل خ م س ة الوجوب و الندب و الكراهه و ا ل ا ب ا ح ة و التحريم هذه ا ل أ ح ك ا م ا ل خ م س ة ن أ ت ي ب ا ل أ ح ك ا م ا ل خ م س ة على اللباس ماذا يجب في اللباس ستر ا ل ع و ر ة فستر المؤمن لعورته واجب ف ق ا ل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لبعض أ ص ح ا ب ه لا تنظر إ ل ى ع و ر ة حي و لا و لا ميت فستر ا ل ع و ر ة واجب سواء كان المخاطب ذكرا كان أ و أ ن ث ى هذا الوجوب و التحريم لبس الحرير للرجال ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام حرم الذهب و حرم الحرير على الرجال فلا يجوز للرجل أ ن يلبس حريرا بقيت كم حكم ث ل ا ث ة بقي الندب و هو التزين و التجمل في الجمع و الجماعات و ا ل أ ع ي ا د و المحافل ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان يتزين في العيدين و في الجمع و له لباس كان يقابل به الوفود صلوات الله و سلامه عليه هذه ا ل ح ا ل ا ل ث ا ل ث ة ا ل ح ا ل ا ل ر ا ب ع ة هذا قلنا الندب ا ل ح ا ل ا ل ر ا ب ع ة ا ل ك ر ا ه ه و هو أ ن يلبس الثري الغني ثوبا خلقه فقد جاء الشرع ينهى عن هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عليه ثياب رثه خلقه قال أ ل ك مال قال نعم يا رسول الله لي ابل وبقر وغنم قال ف إ ن الله يحب أ ن يرى أ ث ر نعمته على على عبده فهذا لا يليق أ ن ي أ ت ي إ ن س ا ن مقتدر ويلبس ثيابا خلقه ه قال إمام مالك ا ل ل رحمه الله وكان ا ل إ م ا م مالك ممن يعنى بلباسه وذكروا عنه أ ش ي ا ء لا اظنها تصح لكن يفهم منها أ ن ه كان رحمه الله يعنى كثيرا بهيئته كان يقول قبيح بالمرء أن دينه من يُعرف ي ث ان ب قبيح بالمرء ه أ يعرف دينه من ثيابه, قبيح أن يعرف دينه من من ثيابه. بمعنى أ ن المؤمن يعرف دينه بورعه يعرف دينه بتقواه يعرف دينه بخشيته لا ب أ ن يلبس ثياب ا ل ر ث ة حتى يظن الناس أ ن ه ذو تقوى هذا مفهوم قول مالك وفيما قاله مالك رحمه الله على إ ط ل ا ق ه نظر لكن أ ن ا اوجه قول مالك بمعنى أ ش ر ح ه افسره وبينه ا ل ح ا ل ة ا ل خ ا م س ة ح ا ل ة ا ل ا ب ا ح ة وهو ما اعتاد الناس أ ن أن يلبسوه فهذا لا ينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يخرج عما الفه قومه